بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والذاريات ذرو فالحاملات قرى الحاملات قرى بل جاريات يسرا بل فالمقسمات أمرا فالمقسمات امرا إنما توعدون, لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع, وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يُفَكُّ عَنْهُم مَن أَفَكْ يُفَكُّ عَنْهُم مَن أَفَكْ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ, في غمرة ساهون يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يومهما لناري يفتنون يومهما لناري يفتنون ذوقوا فتنتكم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا الذي كنتم به تستعجلون إن الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وعقول إن المتقين في جنات وعقول آخدين ما آتاهم ربهم آخدين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كذالك محسنون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستوفون وبالأسحارهم يستوفون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم وفي أموالهم حق للسائر والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي أنفسكم أ تبصرون اَفَنَاتُوا يُصْحَفُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ أَيَ رَبِّ السَّمَاءِ إنه لحق مثل ما أنكم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قون قون. قال سلام قون قون. فراغ إلى أهله فجاء أبي عجل سمين. أراغ إلى أهله فجاء عجل سمين. فقربه. قال ألا تأكلون؟ فقرره إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة في صرته فسكت وجهها وقالت عجوز ناقيم فأقبلت امرأة في صرته فسكت وجهها وقالت عجوز ناقيم قالوا كذلك قال ربك ان كذلك قال ربك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 ارسل عليهم حجاره من طين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومه عند ربك للمسرفين مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فتولى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن وهو مليم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذوم شيء إن أتت عليه إلا جعلته كرمين. ما تذوم شيء إن أتت عليه إلا جعلته كرمين. وفي ثمود إذ قيل لهم تم التعوّح التاحين. وفي ثمود إذ قيل لهم تم التعوّح فاعتو عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.فاعتو عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.فمستطع من قيام وما كانوا تسيرين.فمستطع من قيام وما كانوا تسيرين. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كَانَ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ الارض فرشناها فيام الماهدون والارض فرشناها فيام الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لانكم تذكرون ففي الى الله إني لكم منه نذير مبين. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلا آخر. ولا تجعلوا مع الله إلا آخر. إني لكم منه نذير. 126. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 127. أتواصل, أتواصل به بل هم قوم طاغون 128. بل هم قوم طاغون فتولعنهم فما فتولى عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرات فعل مؤمنين. وذكر فإن الذكرات فعل مؤمنين. وَمَا خلقت الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا ليعبدون